باب مختص في عقيده الاسلام توقعت شيخ احمد الله قال النبي صلى الله الفصل الثالث الايمان واركانه الفقره الاولى تعريف الايمان الايمان هو لغه تصديق على اللسان والاعان والتسليم وفي الشور ارتباطه بالقلب وقول ان وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه والدليل على تصديق هذه الاشياء التي من الايمان بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هويره رضي الله عنه الايمان ان تؤمن وملائكته وكتبه ورسله ووقوع الخاتم وقوله في حديث ابي هويره رضي الله عنه الايمان بنوفرشين شفه فاعلاه قوله تعالى ان الله وانما الايمان اداع واعق والحياه شعبة من الايمان تصدق According to Allah, hismile inside and Fred, and the belief that not to us only Allah is in God عمل the real person. This is about others and the truth from God, that are created in history, that life is done in the heart. In terms of religion and friends, سعيد God الله عنه، ما the من transcendent عمر ودين أن بلغ بوجه الحاسم ووجه آخر. ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقصه فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على مينا محمد. وما زلنا معاك تال مختصر في الاعتقاد أو في العقيدة لشيخ الدكتور خالد مشيق حفظ الله تبارك وتعالى. قال فصل الثالث الإيمان وأركانه. تعريف ذكر تعريف الإيمان لغة واصطلاحا وقال أن الإيمان لغة هو التصديق مع الإقرار والادعاء والتسريب هذا من حيث اللغة ليس فقط يعني تأتي الإيمان لغة تصديق وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني ما أنت بمصدق لنا وتأتي الإيمان مع الإقرار فتقول ما لما تقول آمنت بك آمنت بك لا تقول أن صدقت بك وإنما تقول صدقتك آمنتك فالقصد أن الإيمان الأصل أنه التصديق مع الاقرار. ليس فقط التصديق وأما في الشرق قال اعتقاد القلب قول اللسان والعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان قال يزيد و وينقص بالمعصية إذا تعريف الإيمان عند أهل السنة هو ما نطقه به اللسان وعملته الجوارح وقرأ في القلب يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه اذا خمس خمسه مسائل خمس مسائل المساله الاولى قول اللسان الثانيه عمل الجوارح الثالثه اعتقاد القلب الرابعة يزيد في الطاع الخامس ينقص بالمعصيه هذا هو الإيمان عند اهل سنته والجماعه قال الدليل حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر وحديث عمر أيضا في الصحيحين أنه لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لما قاله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت فهذه أركان الإيمان سته أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله وهذه اركان الايمان السته وسئل النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي حديث ابي هريره ايام صحيحين الايمان بضع و شعبة وفي روايه بضع و شعبة وفي روايه شك الراوي والاقرب الذي رجعه الحافظ من حجر انها بضع و60 بضع و شعبة اعلاها لا اله الا الله وأدناها اماطه الاذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان يقول أهل العلم فذكر أنوع الإيمان الثلاثة قال أعلاها لا إله إلا الله هذا قول اللسان أدناها إماطة الأذى هذا عمل الجوارح والحياء من الإيمان وهذا من أعمال القلوب فذكر مثال لكل نوع صلى الله عليه وسلم اللي هي أركاء الإيمان قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب فذكر قول لا إله إلا الله بن أعمال اللسان وإماطة الأذى من أعمال الجوارح والحياء من أعمال القلوب فذكر أمتلتا لذلك صلى الله عليه وسلم قالوا أن الإيمان يزيد وينقص تزيده الطاع وتنقصه المعصيه كما قال الله تبارك, تبارك وتعالى ليزدادوا ايمانا مع إيمانهم وأما الذين آن فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالإنسان إيمانه يزيد وينقص هذا أمر ملاحظ أنت تلاحظ نفسك في حياتك مرة تشوف انك حريص على الصلاة ودك تصلي ودك تقرأ قرآن تحب ان تتصدق تحب ان تفعل الخير هذا دليل ماذا زيادة الإيمان ومرة ترى نفسك متكاسلا عن قيام الليل او متكاسلا عن الصيام دليل ضعف الإيمان فالإيمان فعلا يرتفع وينزل ولذا قال الصحابي الجليل حنظلة ذكرنا لكم ان حنظلة حمضل الغسيل, الغسيل ابن أبي عامر هو صحابي جاي وأبوه رأس المنافقين يسمى أبو عامر الفاسق أبوه هذا حمضل رضي الله عنه جاء إليه بكر فقال نافق حمضل قال له ماذا قال لنكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة فيزيل إيماننا طيب حتى يعني يكمل ثم اذا رجعنا إلى اهلنا وعافسنا الأولاد والاهل والضياع نسينا يعني ضعف ايماننا فقال ابوك وإني والله كذلك مثلك يعني فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذكر له حنظله ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون مع اهليكم كما تكونون عندي صفحتكم تكون ملائكه ولكن ساعه وساعه فهذا طبيعي أن الإنسان يرى أن إيمانه يزيل وإيمانه ينزل هذا أمر طبيعي جدا سبحان الله المهم أن هذه عقيدة أهل السنة الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وذكر حديث ما رأيته من ناقصات عقل ودين ولما سئل عن نقصان دينها قال تجس الأيام والليال لا تصلي المرأة فالقصد أن نقصان الإيمان هذا أمر ظاهر ثابت والنسان يراه في حياته والنصوص تدل على ذلك والله أعلم نعم المطلب الثاني العلاقة بين الإسلام والإيمان الإسلام والإيمان تجتمع في نص واحد من كتاب أو سنة فإن لكل واحد منهما معنى أن يختصوا ذكر فالإسلام الأعباد ومن الشهادتان والإيمان الأعباد القاطنة من الاعتقادات نعم الاسلام والايمان عندما يعبر الله تبارك وتعالى الأمر الامر بالاسلام او ينادي المسلمين واحيانا يعبر بالايمان او ينادي المؤمنين ال الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا فرق بين الاسلام والايمان الاسلام هو الايمان والايمان هو الاسلام انه لا فرق بينهما وان كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم لا فرق ولكن إحياناً يعبر بكلّة الإسلام وأحياناً يعبر بكلّة الإيمان وذهب البعض إلى التفريق بينهما في حال وعدم التفريق في حال يقول إذا ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام لكن إذا ذكرا معا دل الإسلام على معنى ودل الإيمان على معنى آخر قال الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة يعني الإيمان أعمال القلوب والإسلام أعمال الجوارح ولذا جبريل عليه السلام جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وسأله عن الإسلام فقاله ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذه كلها أعمال ظاهرة لفظ الشهادتين أمر ظاهر الصلاة الصيام الزكاة الحج أمور ظاهره قالوا ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه أعمال قلوب قالوا ففرق بين الإسلام والإيمان وكذلك لما جاءت العرب يقول الله تبارك قالت العرب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قال فالإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام ويقول الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فالإنسان يكون مسلما فإذا قوي دينه صار مؤمنا فإذا قوي دينه صار محتنا فيقولون ال ال ال خلنا إيش يعني الإنسانية دائرة كبيرة جدا الإسلام داخل دائرة داخل الإنسانية لانه ليس كل إنسان مسلم المسلمون أقل من الكافرين صحيح ولا لا فإذن الإسلام دائرة أصغر لكن داخل داخل دائره الإنسانية هي دائرة أقل ثم المسلمون بعضهم يكتفي بالإسلام بعضهم يزيد في الطاعة ويقر من الله حتى يكون مؤمنا فالإيمان دائرة أصغر من دائرة الإسلام أو دائرة داخل دائرة الإسلام. فإذا قوي إيمانه وذات صار محسنا فالإحسان دائرة أصغر فإذن الإحسان أقل الناس المحسنون ثم المؤمنون ثم المسلمون ثم البشر فالقصد يقولون ان الله تبارك وتعالى يعني لما قالت العرب آمن نقله لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم بعد انتم نعم ظاهركم اساء لكن بعد ما ما تشربت قلوبكم الايمان ما وصلتم الى الدائره الثانيه وكذا قال الله تبارك وتعالى فانجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهذا عندما يتكلم عن قوم لوط او عن اهل لوط عليه صوت السلام معروف أن لوط عليه السلام لم يؤمن به قومه فقط اولاده وقيل إن له ابنتين صلوات ربي وسلامه عليه الله ف... تبارك فانجين من كان فيها من مؤمنين وجدنا فيه غير بيت من المسلمين بيت المسلمين هو لوط وابنتاه وزوجته ولكن الزوجة هذه كانت منافقه كانت تظهر متابعتها للوط وتبطن الكفر فالمنافقون يدخلون في المسلمين المنافقون يدخلون في مسمى الإسلام لكن لا يدخلون في مسمى الإيمان وذكر الله تبارك وتعالى لما ذكر امراه لوط مع لوط وابنته قال فولا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هذا بيت المسلمين لان في امراه لوط سمها بيت المسلمين لكن في النجات ما نجت امراهه قال الا عجلنا في الغابرين الا امراهه كانت من الغابرين فاهلكت مع قومها فقط فانجينا من كانت فيها من المؤمنين نجا لوط وابنته فقط نجا لوط وابنته فقط فسماهم مؤمنين ولما كانت امراته معهم سماهم مسلمين فقال المسلم يدخل المنافق يدخل في الاسلام لا يدخل في الإيمان لانه يظهر الاسلام ويبطل الكفر هذا المنافق وكذلك يعني من هذه الاطلاقات ان سعد النبي وقاص ورضي الله عنه جاء يوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان اعطيت فلانا وفلانا وفلانا يعني من الغنائم قال اعطيت فلانا وفلانا فلان ولم تعطي فلان واني اراه مؤمنا يعني هذا مؤمن ما اعطيته يا رسول الله فقال هو مسلما سكت ثانوان وقال والله يا رسول اني اراه مؤمنا قال او مسلما فسكت وقال والله يا رسول الله ان مؤمنا قال او مسلما طيب فالنبي يريد أن يوصل له الاسلام كما يقول بعض أهل العلم أن لا تطلق الايمان أعمال قلوب هذه أنت عليك الظهر الظهر أنه مسلم لا تقول مؤمن مؤمن قلب هذا طيب فسمه مسلم سمه مسلم ومن هذا يعني وقع خلاف بين أهل العلم هل يجعل أن يطلق على الإنسان أنه مؤمن أو يجلس أن يقع نفسه أنه مؤمن بعض قال لا يجعل أن يقع نفسه أنه مؤمن لأنه أن يزكي نفسه قل مسلم يعني المؤمن اعمال قلوب هذه عند الله تبارك وتعالى قل مسلم لا تزكي احد لا تقول له مؤمن قل له مسلم طيب وبعضهم يرى, يرى الامر فيه سعه يقول مؤمن شو المشكله يعني وبالقياده قال مؤمن ان شاء الله يا مسلم يقينا اشهد الايراش انه عند لكن مؤمن ان شاء الله مؤمن يعني يستثني يستثني عندما يقول هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى او مذهب الشافعي رحمه تعالى ان الانسان يقول مؤمن ان شاء الله مؤمن إن شاء الله حتى إن البعض يعني صار ينقز عليهم يقول شك بإيمانه <تصفيق> ليش تقول مؤمن إن شاء الله ما تجعل نفسك مؤمن لغير مؤمن لكنهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن أتحرج على الرسول صلى الله عليه وسلم علم مسألة او أو مسلم ذربالك يعني لا يعني الكلمة هذه ثقيله خلينا نقول لها وزنها يعني لها وزنها فعلى كل حال لا ظهر والله العالم أنهما كما قال المؤلف إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإسلام أعمال جوارح والإيمان أعمال قلوب وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام نعم كما لذلك هو اولا الايمان بالوجود وجوده سبحانه هو حق حق قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من تذين هو الباطل وان الله هو العلي الكبير فقد دل على وجود وعلى تعالى فأقبل وجه فلدي حنيفة فكوا تواب التي فقى الناس عليها لا تبت إلى فتلاذ ذلك الدين القيم ولا بين أثنى الناس لا ينامون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هوية وطماطيا رضي الله عنه ما في عقدي إلا يلد على الدماء فأباع وابع دانف أو من كسران أو من جسان وعرض خاوي فكل مخلوق باطن على الوراثة الأصلية يجد في نفسه إيمان الا قيام وعلى تلك الثقه ما يمشيها فقدوا وايام التاشري وقد قال الله عز وجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعلى تعالى في الحديث القدسي اني خلقت عبادي اباهله وانهم اتتوا الشريعه والمشعلات فالعقل الشرير من الشبهات والشرهات يقر بأن المطلقات لا بد لها من خالق، لأن ما لا يمكن أن توجد شفه، ولا يمكن أن توجد نفسها من فالعدم لا يشكو وجوده، فلا بد من خالق للموجود وهو قاموسان، وقد استدل واتجدل بسماحة العقل القديم العظم في جاهلية قصة نساعد الآيات، فقال: على البعير، والأثو يدل على المسيح، فسمعنا. ثالثاً الحس المشهود قال تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فدع أربعة أديان من السماء لمعارف تشهد بوجود موسى وموتيه سبحان شهادة يقين ومن ذلك آيات الأنبياء إبوهان واضحين على وجود موسى فمن ذلك أن موسى عليه السلام آمَر الله تعالى أن يضرب عصاً باله فقاص وتنصر قتني من ياتي سبيلا من الله عيسى كان يبيّن وته ويخطه من مبوع في إني لا وجل ومن ذلك أن قيشي خلَّب وعلى وسلم آية فاشرعوا على قراءة السراء الى قوم ففلق ثقاتين وراء الناس واضعا الشور الصحيح وقال تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند من يولد له وجهت كل الى سنته وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا قد جاءكم قران من الله متمما لكم امم ما تكون منا هو الاعتقاد الحقيقي من الافكار الصحيحه والمقاعد الصحيحه والشريعه العادله والاخلاق القويمه على ان ذلك من عند الله ولا يمكن ان يكون من عند ويؤتي من المخلوقين ولهذا لا يمكن وجود الله الحقيقه الا في ذلك هذا وانما ظاهرا اذا في من الملاحده قديم نعم قال المطلب الثاني اركان الايمان والركن الأول الايمان بالله الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور كما قال أهل العلم يتضمن الإيمان بوجوده الإيمان بربوبيته الإيمان بألوهيته الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى هذا ما يتضمنه الإيمان بالله جل وعلا ثم تكلم عن الإيمان بوجوده فقال إن وجود الله تبارك وتعالى هو حق الحق ذلك بأن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه هو الباطل، فالإيمان بوجود الله تبارك وتعالى واجب، لا يمكن إنسان يؤمن بشيء غير موجود، وقال دل على وجوده أمور، فذكر أن الفطرة السليمة والعقل الصريح والحس المشهود والشرع نصوص شرعية، كل هذه تدل على وجود الله تبارك وتعالى، فذكر الفطرة السليمة كما قال الله تبارك وتعالى أقم للدين حين فطرة الله التي فطر الناسها عليها وكل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام على التوحيد كل مولود يولد على هذه الفطرة فالفطرة تدل على وجود الله تبارك وتعالى هذه الفطرة يعني فعلت الناس كلهم يعني بلا استثناء أنها تلجأ إلى الله تبارك وتعالى عندما تضيق بها الأمور مهما كان هذا الإنسان سبحان الله يلجا إلى الله فطرته تدعوه إلى الله تبارك وتعالى وقال الله تبارك عن فرعون فلما ادركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين هو يعرف حقيقة أن الله هو الله جل وعلا وهو الخالق والبارح والقوي والعزيز جل وعلا كان يعاند كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هو جحد لكن في حقيقة نفسه يعلم أن هذا هو الله جل وعلا إنه هو الخالق هو البارئ هو المعبود أو هو الذي يجب أن يكون معبودا سبحانه وتعالى فالفطرة إذن السليمة تدل على وجود الله جل وعلا فلا يستطيع أن ينكر هذا إلا مكابر يكابر الإنسان يقول لا لا يوجد إله هذا مكابر لكن الفطرة السليمة تثبت أن الله تبارك وتعالى موجود سبحانه وتعالى الثاني العقل الصريح الله سبحانه وتعالى لما خاطب الكفار قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنوا وكانت هذه الآية وامثالها يعني سببا في إسلام جبير بن مطعم جبير بن مطعم لما خرج من مكة إلى المدينة قبل أن يسلم خرج في اسرى بدر ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر عن يفاديهم لان معلوم ان لما أسر سبعون من المشركين في بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا وأي قائد يكون مخيرا في الاسرى إما أن يقتلهم وإما أن يستعبدهم يعني يكون السبي وإما أن يمن عليهم بدون مقابل وإما أن يفاديهم بمقابل يعني هذا يرجع الى تقدير الإمام في كل حالة من الحالات فالنبي صلى الله عليه وسلم في أسرة بدر رأى أن يفاديهم وصارت قريش ترسل كل, واحد كل أسرة ترسل لأولادها أو آبائها المهم نفدي فلان كم تريد نريد كذا امش وهكذا فداء الأسرة فجبير بن خرج من مكة الى المدينة ليفادي بعض الأسرة من أقاربه فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يفادي بأسره يقول فسمعته يقرأ سورة الطور فلما قرأ يعني أم خلق من غير شيء أم هم الخالق أم خلق السماوات والأرض بل لا يقين يقول كاد قلبي أن يطير أثرت في هذه الآيات فقضية أن الإنسان صاحب العقل الصريح يقر ان الله تبارك وتعالى هو الخالق والذين يقولون الصدفة هي التي خلقت واوجدت على يعني كلام لا يقوله عقل لا يمكن لان الصدفة طيب الصدفة هي الاله اذا إذن في اله نحن نسميه اله نسمه الصدفة هذا امر اخر لكن اذا في خالق في خالق في موجود حصل الآن يعني الطب الحديث والعلم الحديث يعني خاصة في جسم الإنسان يقول يمكن بسبب الفلك وهذا كثير من الأشياء فيها كذب فيها تخمينات فيها كذب لكن جسم الإنسان واقع بين أيديهم لما يشوفون العمليات يشوفون ما في جسم الإنسان وتركيبات الإنسان العجيبة ليه؟ وفي أنفسكم فلا تبصرون طيب رأي العجب العجاب في هذا الجسم الإنساني هذا الموجد له عظيم قدير عليم سبحانه وتعالى ويقول استدل على العقل الصريح يعني قيس بن ساعده لما قال البعرة تدل على البعير لما تشوف بعرة وهو براز البعير تقول في بعير مرة هنا ما تطلع البعرة من نفسها فيه. ما هو فقع كما يقولون حتى الفقع بذره قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير يعني لما تشوف أثر يقول فيه واحد مشى هنا واحد قط، أسد، بعير، حصان، حسب الأثر. قالوا الأثر يدل على المسير. يعني لا يمكن إنسان يشوف أثر بعدين يقول لا ما ما حد مر طيب هو الأثر هذا؟ قال لا, لا لا ما حد مر. مكابر، مكابر. طيب لما يشوف بعرة، قال هذا بعير مره شو بعير؟ ما ما في بع بعرة، بعرة. لا لا ما مر بعير. ما ما والبعير النينجث هذا. ما تنزل من السماء بعر معنا في بعير وإذاك قصة بدايات غزوه بدر لكة بدر لما خرج أبو سفيان بالعير بالقافلة لما وجد البعر ففته فوجد الطعام للفصم فنظر قال هذا يعني تمر يثرب يعني معنا فيه حديث من المدينة حتى يعني مو بس البعر للبعير الطعام يدل على تمر هذا منين من أي بلد يعني بحسب الخبرة طبعا طيب؟ فالقاضي يقول بعرة تدل على البعير، والأثر يدل على مصير هذا في عقل كل عاقل، طيب؟ الآن سماء ذات أبراج، هذه الأبراج التي في السماء، وأرض ذات فجاج هذه الطرق، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ يعني هل يعقلها؟ وين؟ أين عقول الناس يعني؟ وإذا يكابرون في مثل هذه الأمور؟ ثم قال الحس المشهود شيء مشاهد نوح وقومك يا اهلكم الله ونصر نوحا فكأننا لننصروا رسلنا شوف كم من الرسل ذكر الله وقصصهم وما صنع باعدائهم هذا وهذا واحد يقول لا يمكن القران مو صحيح ليس القران كل الكتب السماويه تتكلم عن هذه الاشياء تتكلم عن ان جاء الرسل وهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرات فصلت على العتبه الربيعة طيب لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له عادة وثمودة وكيف قال الرحم الرحم يا محمد يا يدرون أن هناك من أهلك من الأمم السابقة ونصر الله رسله سبحان وتعالى هذا حسم الشهود أن الله ينصر رسله كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الكفار أرنا آية فدع الله توافل شق القبر نصفين شيء مشاهد إن في رب في خالق سبحانه وتعالى أما الآيات الكثيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم خروج الماء من بين أصابيعه تكلم الحجر له حن الجذع أشياء كثيرة جدا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي أثيا آية موسى آياته كثيرة جدا زين في تسع آيات إلى فرعون وملئه وعيسى عنده آيات وهكذا الأنبياء صلوات ربي وسلامهم عليهم أجمعين هاددل على إيش من الذي أرسل هذه الآيات لأن الآيات هي خوارق عادات خوارق عادات معناه أن في واحد يستطيع أن يكسر العادات، يكسر يأتي بالخوارق من الله جل وعلا وحده هو الذي يخرق العادة، وذاك لما كذب، السحرة، وألقوا حبالهم، وعصيهم وقالوا بعزت في عناح الغالبون، الله تبارك يخيل إليه من سحر أنها تسعى لنا لا تسعى، لا يستطيع أن يغير العادة، لا يغير الأصل، قالوا ألقي عصاك. انقلبت حيه حقيقيه فاذا هي تلقه ما يافكون اكلت اصليهم وحبالهم فاذا خرق العاده لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى اما قد يخرقها لنبي وإما قد يخرقها الله تبارك وتعالى لبعض المجرمين سبحانه وتعالى استدراجا وابتلاء كما يخرق العادة للدجال عندما ياتي الدجال تخرق له العاده ولكن هذا يكون باب الابتلاء لكن من الذي يخرقه الله جل وعلا وكذلك يقول الامام الشافعي إذا رايت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر النبي حتى تعرف امره على الكتاب والسنة بحيث أن نعرف هل هذا استدراج من الله او هذه كرامه وهذا الفرق بين استدراج وكرامه الكرام من الله والاستدراج من الله لكنه ايش الكرامه لعبد تقي والاستدراج لعبد شقي فهذا هو الفرق في هذه المساله اذا الحس يدل على أنه هناك اله سبحانه وتعالى رب قادر مالك متصرف سبحانه وتعالى قال والشرع الصحيح يعني ايات القران الكريم يدل كذلك على وجود الله تبارك وتعالى القرآن هذا يقول الله تبارك ويقول لئن اجتمعت الانس والجن الانس والجن على اياته مثال ولو كان بعضهم لبعض طهيرة. يعني هذا دليل الشرع يدل على أن الله موجود سبحانه وتعالى وأنه يتحدى البشر بل والجنة عن أن ياتوا مثل هذا القرآن فالذي يقول الآن أن الشرع ليس من الله القران ليس من الله نقول ما زال التحدي مطروح طيب مطروحا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قال للعرب كلهم هذا كتاب الله سووا مثله ثم نحن أهل البيان يعني في السابق قريش يعني خلنا نقول مجتمع صغير صج أهل البيان وكذا مجتمع صغير تحداهم يعجزوا انتقل إلى المدينة والتحدي قام الآن في انترنت والعالم كما يقول صار قرية وكل أحد يستطيع بكل أحد في بكل مكان يلا فلتجتمع شياطين الانس وليجمعوا معهم شياطين الجن وليأتوا بقرآن مثله اليوم ما زال تحدي واقع فليجتمعوا على كثرة عدائهم للإسلام وكذا عاجزوا أن مثل بمثال القرآن الذي يقول اتى به محمد من عندي نفسه هذه دعوة هذه مكابرة هذه مكابرة نعم لا تقبلوا منهم نعم ثانيا الإيمان بالبعض وجاء بعده جاء حين لان الله تعالى واجد الله رب وخالق ومالك الامل ومعنى الرب السيد المالك لها وليس له في ذلك كله شوي قال تعالى ألا قال تعالى يا الذي من ناشد الحدود ووقف الذي فلق والذي من قبله عله تتكون الذي جعل لكم الارض عرشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا نعم الثاني قلنا الأول المربي لعباده الخالق المتصرف المالك جل في علاه وأن الله رب كل شيء وملكه سبحانه وتعالى وأنه لا رب سواه لا رب سواه سبحانه وتعالى وهو رب العالمين والعالمون هم كل من سوى الله العالمون كل من سوى الله فهو رب كل شيء سبحانه جل وعلا قال وتوحيد الربوبيه مستلزم توحيد الالوهيه كيف يعني يقول اذا امنت ان الله هو الخالق هو البارئ هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المعطي هو المانع جل وعلا إذن اذا كان هو اذا هو الذي يعبد اذا هو الذي يعبد هذا السلزال اذا كنت تعتقد ان الله كذلك خالق بارئ مصور محيي مميت نافع ضار قوي عزيز عليم حكيم بس كل شيء له سبحانه وتعالى من صفات الكمال إذن من الذي يعبد خلقنا أو جدنا اماتنا أماتنا رزقنا أنعم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وما بكم من نعمة فمن الله إذا كان الأمر كذاك إذا فلا يعبد إلا الله هذا مستلزم لذلك ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد كان في أسئلة ما فهمت ايه لا العقل صافي فكر المشهود شيء مشاهد العقل الصريح فكر لما قال سماء ذات ابراج ارض ذات فجاج تفكير لكن المشهود قاعد تشوف ان الله ينصر عباده المرسلين يهلك هذا يعني شيء مشاهد بالعين يعني هنا فإذا تقول هل يجوز للمحرم في السفر أن يصلها إلى جهتها وتكون هي لوحدها في السفر هل يجوز الذهاب للخروج من الخيران بدون محرم في الصباح والعودة ظهرا الأصل إن المحرم لماذا يكون مع المرأة تحتاج إليه المرأة تحتاج إلى هذا المحرم لذلك الأصل أن يكون معها هذا هو الأصل لكن لو قدر أنه أخذها إلى أهلها أوصلها ورجع هي في أمان مع أهلها أو حتى يعني لو كان خلينا نقول في مكان آمن في مكان امن مثال يعني انسان أوصل زوجته مثلا أو ابنته أو اللي يكون يعني من محارمه الحج مثلا طيب وأوصلها إلى رفقة آمنة في الحج سافر معها خلينا نقول إلى مكة. زين وصلها الى هناك وحجم حمله ثانيه لم يكن معها خلال رحلاتها الحج ما فيها شيء حجه صحيح لانه يعني لا يلزمني يكون معها في كل حركه من حركاتها وانما أن أن خلال السفر خلال السفر يكون معها أما بالنسبة للسؤال الثاني الذهاب للخفجي من الخيران يعني هي ما تفرق من خرج الخيران يعني هل هل الناس سفره أو لا يعدون أنه بغض النظر عن المسافة فإذا كان سفر ويستعدون له كسفر ويسميه الناس سفرا فهو كذلك هو كذلك فالأصل لا, لا ما ما يروحون يعني بدون محرم هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى يعني وإن كانت المسافة قصيرة جدا مثل المسافة بين البحرين والخبر كم من المسافة ربع ساعة لاكثر ها ربع ساعة نص ساعة اي نعم سافر قصيرة جدا من الخبر أو العزيزية إلى البحرين الجسر فقط يعني الجسر يطول خمسة وعشرين كيلو أي نعم مع الجوازات مع كذا يعني نص ساعة هو واصل البحرين والضال طالنا يعد سفرا عرفا فلا لا يسافر لا تسافر المرأة إلا مع محرم إن رأيت سهل في هذا الأمر، والله أعلم. سام؟ يعني ما المسافة ما شغل، المهم إنه السفر عرفا. وليس المسافه السفر عرفن اذا ذاك الصحيح ان اللي يحون العدلي يروحون الوفرة السالمي خيران هذه كلها ليست سفرا ليست سفرا تنقل داخلي وين كانت سوق وين كاعد صاروا في امان ما عليها خوف ان شاء الله ما فيه شيء ان شاء الله هنا. طيب الله يعلم صلواتنا وحفظك الله خير